بَلْ قَالُوا ابْدَعَ هَذَا أَحْلَامٌ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا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 وَمَا جَعَلهُ جَسَدَ ل يَأكُلونَ الطّعامَ وَمَا كَانوا خَالِدِين ثمَُّ صَدَقُناَاهُم الْوعْدَ فَأَن جَيلَهُم وَمَن شَ فَأَن جَينَاهُم وَمَنْندَ شَ وَأَهْكِنَ لََدَأَزَلَّ إلَيكُم كِتابَابَ فِيهِذِكركُمْ أَفَلَا تَعَقِلُون وَكَمْ قَصَمناَا مِنْ قَرِييَة كَانَتْ ضَالِمَتَ وَأَن شَعنَّب وَأَن شَأنا بَعدهَا قَوْمَن آخَرين فَلَمَّا أَحَسَّ بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْقُضُونَ لا تَرْكُضُوا وَرْجِعُوا إِلَى مَا أُثْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ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 لو اردنا ان نتخذ لهم ولاتخذناهم من لدنا لاتخذناهم من لدنا ان كنا فاعلين فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَنَهَارًا لَّا يَفْتُرُونَ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 إِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ إِن كُنتُم مُّدْرِكِينَ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ۖ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ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 فَذٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ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 وَهُو الذيذ خَلَق الليلى وَهَا رَ وَالشَّمسَ وَالقََرُ كلُلّم فِي فَلَكِي يَسبْبَحون وَمَا جَعََّا لِبَشَر مِنْ قَضِلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِم مِتَّفَهُمُ الْخَالدُون كلُلّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْ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 قُلْ إِنَّ سَأُنِمْ عَجَل سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِقْدِي لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمْ النَّارَ وَلَا عَنْهُمْ مورهم ولا عن ظهورهم ولا هم منصرون بل تاتيهن بغته فانتبهتهم فتباهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم منغظون وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَنْ يَكُنْ أَكْثَرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذكر ربهم أَم لَهُمْ آلِهَةٌ تمنعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْ دَاعِضِينَ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ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 بالغيب وهم من الساعه مشفقون وهذا ذكر مبارك انزله اف انت لهم منكرون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 قال لَقَدُتُمْ أَتُم وَأَبَاءُكُمْ فِي ضَلَالِ مُبين طَالُ أَجِتَّنَا بِالحَقِّ أَمْ أَنتَ مِن اللَّ عبين قال بل رَبُّ رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين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 أَوَلَا أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قُلُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ الْمُؤَخَّرِينَ وَنَجَّيْنَا هَارُونَ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بِنَافِلَةٍ وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ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 وَلِسُلَيْمَانَ نُرِيحُهَا عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَنصُرُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ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 رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين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 انهم كانوا يسارعون في القريات ويدعوننا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين واللاتي احصنت فرجها فنفخنا فيها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم وَتَقَطَّعَ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا راجعون فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 وَقَتَرَبَ الوَعْدُ الحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كنا ظالمين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 وَدَبَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا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 وَنُقغوا فِي الْ الأرحَ مِمَ نَ شَاءُ إِى أَجَل مّسمََّ ثمَُّ نُخرجُكُمْ ثمُ نُخجُكُمْ طِفلثُمبلَ تَبلِلُغ ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وَوتَرَ الْ الأرضَهَا مِدَةً فَإذاَاأَ زَلنا عَلَيهَا المَا أَهتَزَّت وَرَبَت وَأَبَتَت وَأَبتَت مِنْ كُ لِزَوج بَ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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثاني يعطيه فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقهم يوم القيامة عذاب الحريق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 إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ لن يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيُقْطَعُ فَلْيَنْظُرْ ثُمَّ الْيَقْطَعُ فَيَنْظُرُهَا لِيُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَضِيقُ وَكَذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي من يريد إن َّذينَ آمَنوا والَّينَ غَادُ والصَّابينَ وَن صَار وَالمَجوسَ والَّبينَ أَشرَكُ وََّينَ أَشَقُ إِ اللهَّه يَفصلِل بَيَ يَوومَ القامَ إِ اللهَّه على كُِّ شَيئ شَهدَ. ألَمْ تَرَ أنأَ اللهَّه يَسجُدُ لَهُ مَ فيِي السَّمواتِ وَمَا فِي الأرض وَالشَّممسُ وَالقَمَرُ وَالشَّمْمسُ وَالقَنَر وَُّجُم وَالجِبالَ والالشَّجرر وَالدَّوبُّ وَككثير وكثير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 فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من دار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجنود ولهم مقامع من حديد َُّم أَرَادُ أَ يَخُرجُ مِنهَا مِنْ غَممِن أعيد فيِيهَا أعيد فِيهَا, فيها وَذوق عَدَابَ الحَريقُ إِن اللهَّه يُدِخِلُ الَّذ نلَ آممَنُوا الصَّالِحَاتِ جََّات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 ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للضائفين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 لَشْهَدُوا مَنَاافِي عَلَم وَيَذْكُسَ اللهَِّ فِي أََّ مَِّ عَلومَاتٍ عَلَى عَ مَا رَزَقَوم مِنْ بَمَةِأَن فَكُلوا مِنَّ وَأَقَعِمُ الْ البَ إِسَفَق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 لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ الله علاما عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ والالصَّابِرينَ عَلَمَا أَصَابَهُم وَالْمُقمِ الصَّلَاتِ وَمَِّ وَمَِّا رَزَقنَهُ مِ فِقُون وَالْبُدَنَ جَعََّهَا لَكُمْ مِه شَعَائِرِ اللَِّ لَكُمْ فِيهَا خَيديدُ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 لَيَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا لَيَنَالُ اللَّهَ الْحُومُ وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وبشر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 لَهُ الدِّيْمَتُ صَوَامِعُ وَبِيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ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 فَكَأَم مِنْ قَرِييَةٍ أَهلككٍ ماَاهَا وَهِيَ ظَالِمَ وَهِيَ ظَالِمَةُ, ظالمة فَهِييَ خَويَةٌ عَلَ عُرُوشََا وَبِْرِم مُعَطَّلَ وَبِْرِ مُعَطَّلَتُِ وَقَصْ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 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ مِنَ الْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَنَّهُ مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ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 حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لا يودخلنهم مدخلا يرضونه وان الله العليم الحليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنهم الله إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ رَّفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الليل وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَصَيَّبْنَا بِهِ نَبَاتَ الْأَرْضِ مُخْضِرًا إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ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 وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنَهُمْ نَاسِكُوا فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إَّ كَلَعَلَهُدَم مُسْتَقِيم وَإِن جَدَلوا كَفَقُل إلَّهُ أَلَمُ بِماَا تَعملَلونأَ اللهَّهُ يَحْكُم بَيينَكُمْ يَوْومَ الْ القِيَامَةِ فِي مَاكُم تُم فِيهِ تَخْتَلِفُون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 وَأَمَّا الظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْتَوُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَٰلِكُمْ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 لَ يَخلُ قُزُ بابًا وَلا وجتَمَعول وَإ يَسْلُوبِم مُذذّبَابُ شَيْئ ال ل يَسْتَ قِذُوه مِنْ ضَعْ فَ الطَّالِب وَمَطُلوبَ مَا قَدَر اللَّه حََّّ قَدْرِه إِ اللهَّه لَقَو عزيز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 مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَنَمَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الناس